6- استمع إلى المحادثة الهاتفية ثم قرأها السلام عليكم يا أمي وعليكم السلام يا ابني أنا في السوق الآن ونسيت الحاجات المنزلية هل من الممكن أن تذكر القائمة مرة ثانية وأنا أكتبها؟ لا بس أكتب إذن طماطم 3 kilogramat khiyar kilograman baaz ingan kilo ve nisf baqa tunus baqa ma 5 litrat shay kilo tashkuruki ya ummi